بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد رب سبحانه وتعالى زين وصدزلنا نقول لهنا ربي خلاص هذا لنا ربي يقبله كمون رب سبحانه وتعالى في يدك برنا الدنيا كله جزى وداتها يبلن الذي أبتي من قد ربيتنا حنا توحيدها بنا من قد نيروس صلى الله عليه وسلم يتحزننا يبل بأركز سيزان وزازل لنا كتاب الدروس المهمة لعمة الأمة تبيننا يا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أقدستي تمرتات لكل انهزبتات وإن شاء الله اذي اشرط درس زم حلال افزلو اب موقع راية السلف بالسودان او ريدوم اللوحوات جزاهم الله خيرا سلازي اب زموقع السلف اتنا ان شاء الله نكاتها تلو الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة مباركة سلم مع انتي درسي مبالعسر مب تحادق نوسد مبطلات الصلاة من صلاتنا زف رسلنا مالت طبعا حدث كله قيزين تخلوه اللو هما قبره اللو قدسه اللو صلاته نخي يتبطل مالتي مخنياته بدحر التوحيد تزعابت نحتة الله قيامة معالتي بدحر التوحيد صلاته وزا صلاته زياء شروط واجبات وأركان رب غير الله مالتي كومون سنن وأول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن الصلاة بزعبه صلاة كنحتتنا مغنياته امونقو ربن امونقو نانت الراخبنة امو خاني عند حقوق عمال الدين زو قنات نايز الدين اذا عند حقو سلاته لحر التوحيد كمون رب سبحانه وتعالى حموشت وقتين نتوما سبوت اب مسكيد نغن عزيزنا مالتي اذا خقونا نتعلم اذا سلات نازعه قيترد انام انتي قيتفرز وهي ثمانية شمونت أن الصلاة زفرساء اللواء زين شمونت زيعة كن حفزا يقبأ الأولى الكلام العمد مع الذكر والعلم أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك أولا زربان دحفت زاريبنا معلتي زيان الصلاة نا تفرسلنا مغاني قللك زربان معلتي دازذكر كايا صلاة أب صلاة كم زلخة كمون دافلة تكاحول لغان دحر تزارب كا صلاة كا خير لكن حدث من دحر رسي عمالتيه ويدماني أب صلاة زرذاخوا كل مخانه دحر زي فلي تسانحو إستبزي صلاتو صحيح تقول الله صلاتو أتفرسينا نمتين كم ترب سبحانه وتعالى زولو ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطانا أما خواني للتزاربة صلاة بدلها. كبت آية تورد مالتي وقوموا لله قانتين. كبت زاء سعد زاء عبد صلاة زربة داخل كلهم. كلهم صحنو. كبت زاء سعد زاء جن. زخون زربة من مبطلات الصلاة خينا مالتي. من مبطلات الصلاة زربة خينا مالتي. كان عندي الضحك كتصيح مالتي. قال له السبب رب سلمه الناس سبحان الله قال لو يرئيه بكلم يغصيحه فترخبه ماذا إذي قناب صلاة كحول يقول لنا لأنك واقف بين يدي الله زربة قدامه تخاليه الماسحة كعكا كع عال كان دعا القصة أما في الشيخ مبال فهي لا تبطل الصلاة مخنياته الرسول صلى الله عليه وسلم حد الصحابي لا سقدو خلو في الشيخ يلو منهلو لكن زي بارك الله فيكم في الشغطة ده برضه حاط أيكون مالت اللي زي أنا صلاتنا سبت اذا أزيد ما نحده زي فل السب كخون الله ما حده قيمة صلات زي فل كخون الله مالي برضه تقول مالتي ثالثا الأكل بالعيد كن ب... بلع، أزين الصلاتنا يبطلين. ما ما سيدخل عز بلع سبيلا، إلا زي تعلم سب من حز قينومالتي. رابعا الشرب، ولا ما يسميك هونلا. أب صلاة عاتقه ما الساتي يا بل كان. خامسا انكشاف العورة، عورة خان دحرت جنسيلو، صلاتك باطلة صلت كافر يسا. طيب شباب عورة الرجل كاب من تحسن من تحيقون الله مالتين من السرة إلى الركبة. زيني ذك تبعتيه مالتين. زينه كمان عورة مقلطة. برتوعت عورة زيا. لكن زبانهم كمان كشفوا وعي جبها. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة نبصلت ثأتوه لهم قر ما خون تشفن وعي بسولما قدان مالتي وأما دكنستيو عورا كل عورا إلا وجهها في الصلاة قسات راحب صلاة تخفت مالتي وأيضا أب إحرام النحر ألا أب حج أو عمره لكن أثبت محرما زي كونو انت داري دا أمه أبو غلا اتمغنعتا كتورد ألا وخمتي عايشة رضي الله عنها قبروز زي نبارت. دائما أسون دحريلنا رئينا له أسدلنا يعني شيء جلباب تقول باب ماشي نفتحت نوردون يبنا عملت قوم تبي العايشة رضي الله عنها سادسا الانحراف الكثير عن جهة القبلة كقبلة بزح عند انحرفنا زنبل لنا نبكل قتنا زي صلاتنا يبطل طيب حد يسب الض برخان دحرال له سبت راقب وغا حتى تتالو بحلف حجي باع الكمباس دبلو اللو حتى بجوالات هنا بموبايل اللو انتا تقبر ماتي تريعو نعو او ما مسجد تريعو مالت مسجد نحر ابتغا خالو افقودو في ما قد يو مسجد اللو مالت سلازي بارك الله فيكم انتا تقبرن هزي مسجد هزي تريعو اتاقب له بين كمزلاء اختفلتات خالقها مالت ويسام سحتت كابزين لا علق ندحر تشجيرك اجتهاد قبر صحيح بين تعرب بين تبرق في اليمان كابزين يجون لا يكلف الله نفسا إلا وسام شوعي العبث الكثير المتوازي في الصلاة بقد صلي كان قبر مالتي العبث الكثير بزح زقونة كاب سلا كوتز أي من كاسقاس، من صوات مالك. قال يوسف الله سبحانه الله سكجدون كله، كله غزه، إن كاسقاس، قطع ابن الماج، ساعة تيري. قال يوسف كفتي اللاتو نتقفيت كل غزه ممن الشيح زاي يستاقله، عمامة اللاتو مستعمامته. زقوننا جربنا نتأخذ عنه نتعسر يحافك بلا عيد من مجلسك مالك، إذا نحر بزوح من كثقات صرايعه إذا صلاة تثبت، الرسول صلى الله عليه وسلم حد وأنت عمامة، أنت, انت يا أخينا، قلت لي لا وتأملت، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابي فأدارها، أنت يا جروما مادي، أبا خلوه عرما، أخلي لهم مالك، عمامته فالرسول صلى الله عليه وسلم زيا من قصقه زياء قيروم مالاته لكن مما لسكا اي نبارا قال له خان مصلحة الصلاة الكخاء تحركه ما زالا صف قلنا خازون له ها انت قوينه مالاتيو كفتس انيحو فاضس انيحو كفتس انيحو نصقه بزياء وتقل عبزا الصف زياء وتقل او غير السعكوى ازان اي كفيد و اي عمامة قبل علام مالاتيو الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي زوريا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط حافي الرأس الرسول صلى الله عليه وسلم سي شعورون كيشفون ساقيدو ما يفلتون إذن تعماليتيو عمامتي قبرونيو سلذي نحنا كم طلاب العلم كل يزاق نساقل كلنا كفية توي عمامه زي بالنّاس سجد زي بالنّاس تا سنة نتسبق ما لتقى وناتو يوم من الأيام سبش أجرم سجده ما يفلتون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تشاوفين الله زادش أجرم ما لتقى بقى الشباب نحن خن طلبة العلم بزي كفية كتسجد قال علماء مكروه كروه يدهما اللهم عليك قالوا علماء دما قال دم سنة مؤكدة الرسول صلى الله عليه وسلم تروحش أجرم سجده ما يفلتون تروح رؤسهم بل ما تا رؤسهم كل جيز يشوفوناني رم بعماهت مالتي عليه الصلاة والسلام. شامونيتنا هي مجرد انتقاض الطهارة طهرانات فريش زياد ماني من صلاتنا ترتر. طهارة لما خلت عنت حدث اللونه حدث الأصغر وحدث ايش أكبر حدث الأصغر بارك الله فيكم وضونه وضونه تفريس تفرشوا صلاة فريش مالك. بدون طهارة بلدي طهارة صلاة إلينا كمون حدث الأكبر من الحرقات إليه زي أولنا صلاتنا تفرسو الله فإذا مجرشا بحسر زبالة قد أكمل مالاتي قدام إليه صلاتنا تفرسو المالاتي زاربا كن الزارب أبوش تسلات ومخاقوني لك زاربا نحركوين ندعرس عنايو ويزيفالتنا قن أبس ساعة هذه صلاتنا أيتفرسن كالإليه الضحك كن سحق كعكا مسحق الزخانين نصالاتنا يفرسي ثالثي الآكل كنبلع كنزول نصالاتنا يفرسي رابعي ون الشرب ما يكن ستي كنزول نصالاتنا يفرسي كمون قوون حموشيتي انكشاف العورة هتيا عورانا عند حر تقليعو حفرتنا وإنما زخونتا كن ستراز قبعانا عورة عند حر تقليعا ازي نصالاتنا تفرسو لما التي كمقول مزوح كاب قبلة انحراف كنقبر مالات زنبال كنبال كاب قبلة يعني شوية وإذا ما قورب حركينه كوينو مزنبال هذه دحاني صلاتنا صحيحة مزوح اندحر زنبال نخاب قبلة قن صلاتنا تفرس على مالتي شوعيتي كثرة الحركة والعبث مالتي مما لسكا من كسغاس ازغاني والعياذ بالله ان صلاتنا يفروسي شمونيتنا من جراء شنّ دماء طهراً بحر فريسو تصلتون فروسيا، فلازيء زين شمون تزيّعتن حفزنا التبار نوع نقول ما لتيو، الله خيرا أبارك الله فيكم، اكتفي بهذا القدر، هذا وصل الله وسلم، أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله.